بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو وفأن تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإذا تشكر يرضه لكم ولا تزر زرته وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علمون بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه.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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أئيل يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله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 O <tune>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 ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عدا ربكم تختصمون فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصلق إذ جاء أليس في جهنم بثوى الكافرين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 أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنني عابر فسوف تعلمون.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 أم اتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ الْقُسْمَاءَ وَالْأَرْضُ مَأْلَيْهِ تُرْجَعُونَ وإذا ذُكِرَ الله وحده شَمَّ أَزَكِّ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةِ وَإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إِذًا همْ يَستبشِرونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَدْحُكُم بَيْنَ عِبَادِكَ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعهم مثله معه لفتدو به ومثله معه لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة.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 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَأْسَاهُمْ سَيَأْتِيهِمْ سَيَآتُونَ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَآتُونَ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْدَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْدَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نفسي فسرت على ما فرّت في جنب الله، وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني ل كنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كردة، فأكون من المحسنين.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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسه السوء لا يمسه سوء ولهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء لهم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 ابن النبيين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نُذُرٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ألم يأتكم رسول منكم يكلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا قالوا بلا ولكن الحق فكلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقل الحمد لله رب العالمين.